وَأَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَأَسَرُّوا الْبَاطِنَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ الله مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا أَرْضٍ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 فهو ينفق منه فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكبرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ومن يأمر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 والله أخرجكم من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة لعلكم تشكرون ألم نروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم إلا الله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 وَمِنْ أَصْفَاهَا فَهَا وَأَوْدَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا لَّاحِمِينَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ وَلَوْلَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ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 لِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ضَرَبُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا صُرَفًا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 فُسِّهِمْ وَجِدْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَاهَا أُولَٰئِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ